وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى أَيْنَ سِدْرَةَ مُنْتَهَى أَيْنَ ذَا جَنَّةِ الْمَأْوَى إِذْ يُوشِكُ السِّدْرَةَ مَا يغْشَا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ أفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّانِيَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ طَيِّبَةٌ إِنْ هِيَ إِلَّا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 أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنْيِ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنسى وما لهم به من عذر إن يتبعون إلا الظن وإن وأن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم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 أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا تَعَى وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَابُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأخيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه 118. وأنه هو أغنى وأقنى 119. وأنه هو رب الشعرى 110. وأنه أهل كادن الأولى 111. وتمود فما أبقى 112. وقوم نوح من قبل إن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 ليس لها من دون الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدون